Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Walna zi'jāt gārkā Walna šitāt nashitā Was sābihāt sābhā Fās sābikāt sābqā يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون آئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخره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 Mata alkum anamikum. Fa ile ja atitom kubra. Ja umia te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 يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها